الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله ما بعد فمعنا اليوم السؤال الثالث والعشرون من أسئلة الأجوب المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله يقول السائل ما صحة ما, ما نسب إلى الإمام أحمد رحمه الله بأنه صلى خلف الجهمية فأجاب الشيخ قال لا أعرف هذا الإمام أحمد من أشد خصوم الجهمية ولا عارف أنه صلى خلفهم قال نعم الصلى خلف الأمير إذا كان أميرا وعنده مخالفة لا, تصلي لا تصل إلى حد الكفر يصلى خلفه فرا كان أو ما لم يخرج من الدين بارتكاب الكفر البواح يصلى خلف الأمير وإن كان فاسقا ثم ذكر أدلته الشيخ يزال الله خير الجهمية هم أتباع الجهم النصف هذا الرجل أدرك بعض التابعين كان ذكيا والمصيبة في الأذكية فكثير من رؤوس أهل البداع والضلال أذكية اعتمدوا على عقولهم وأرخوا العنان لتفكيرهم ولم يأخذوا بما أمرهم الله تبارك وتعالى به من الاتباع فتركوا الاتباع ومالوا إلى الابتداع باعتمادهم على عقولهم فبعضهم كفر وبعضهم صار رأسا من رؤوس أهل البدع، لأن الذكاء من غير توفيق لا شيء سيكون عذابا ونقمة على صاحبه فكما قال بعض العلماء بلادة في سنة خير من ذكاء في بجعة وهذا حق فالذكاء ما مدح إلا لأنه يعين صاحبه على الخير وعلى الوصول إلى ما يريحه فإذا لم يحصل منه هذا كان شرا ونقما فهذا الرجل كان ذكيا فمال إلى عقله واعتمد عليه وذهب وخالف الاتباع وجالس أهل الكفر يناظرهم هذا ما كان يحذر منه العلماء علماء السلف وهو كان بينهم يعيش لكنه رمى هذه التحذيرات خلف ظهره وذهب يناظر الكفر من بعض فرق الهند الكافر فلما نظرهم شك في دينه أربعين يوما الحد وبعد طول تفكير خرج بعقيدته الفاسدة خرج يحكم على الله بعقله ترك الدي... ترك الاتباع وترك الكتاب والسنة وألقى بها خلف ظهره وحكم عقله على ربه وصار يقول هذا يجوز لله وهذا لا يجوز لله فنفى عن الله الأسماء والصفات فأنت عندما تنفي عن الله أسماءه وصفاته لا تبقي شيئا لذلك قال السلف هؤلاء يعبدون عدما لا شيء فكفرهم العلماء علماء السلف نقل بعض أهل العلم عن ستين من علماء السلف تكفير الجهمية لأن حقيقة قولهم يرجع إلى أنه لا إله لا رب هذه هي فرقة الجهمية والجهمية تطلق عند العلماء على معنى على المعنى الفرقة الخاصة بهذا الرجل التي تنفي عن الله الأسماء والصفات، وهذه الفرقة أصلها تقديم العقل عن النقل، يعني يحكمون على الله بعقولهم، فيثبتون له الأسماء والصفات التي أثبتتها عقولهم، وينفون عنه ما نفته عقولهم. والمعنى الثاني ال الذي يطلق العلماء على كلمة الجهمية أو لكلمة الجهمية. كل من أخذ بهذا الأصل وهو تقديم العقل على النقل واستعمل عقله في تقرير عقيدته العقيدة التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى في الأسماء والصفات يطلق عليهم الجهمية فيشمل ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعر والماتوريدية والكلابية كل هؤلاء يحكمون عقولهم على الله هؤلاء أهل البدع ويطلق عليهم أيضا المتكلمون لأنهم يستعملون الكلام في تقرير العقائد أو لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في صفة كلام الله وهي أعظم من أعظم الصفات التي اختلف فيها أو خالف فيها أهل البدع أهل السنة والجماعة هؤلاء هم الجهمية المراد هنا والله أعلم هم المعنى الأول الجهمية الذين هم أتباع الجهم النصفوان خاصة أو من صار على نفس المنهج ممن وقع في مكفرات كالقول بخلق القرآن مثلا فالظاهر أن المراد بالجهم هنا الذي يقدم العقل على النقل ووقع في بعض المكفرات كالقول بخلق القرآن هنا الإمام أحمد هل صلى خلف الجهنية؟ نعم صح هذا عنه أنه صلى خلف الجهنية لكنه صح عنه أنه أعاد أعاد الصلاة فالظاهر والله أعلم من الإمام أحمد أنه صلى خلفهم لدرء مفسده وفتنه فقط وإعادته للصلاة تدل على أنه لا يرى صحة الصلاة خلفه وهذا ما نص عليه هو نفسه رحمه الله في موضع آخر سئل عن الصلاة خلف الجهنية فقال لا لأن الجهنية كفار والكافر لا تصح الصلاة خلفه أما الصلاة خلف المبتدعة فالمبتدعة قسمان مبتدعة كفار كالجهمية والرافضة والنصيرية والصفية عبدة القبور فهؤلاء الصلاة خلفهم باطلة لا تصح لا يصلى خلفهم فعلمنا عنه بدعة مكفرة يرتكبها لا نصلي خلفه صلاة خلفه باطل لأنه كافر أما إذا كانت البدعة غير مكفرة فقد اختلف السلف على قولين قول ينص على عدم جواز الصلاة خلفه مطلقا هجرا لهم وتأديبا لهم وهذا قول مرجوح والقول الصحيح هو القول الثاني الذي ذهب إليه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وهو الحق إن شاء الله وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمراء سيكونون من بعده يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال صلوا خلفهم واجعلوها نافلة فلم يمنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة خلفهم أما ما يخص هذه البدع خاصة فجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في القوم الذين خرجوا عليه وأرادوا قتله لم عزلوه أما بالناس رأس من رؤوسهم من أهل البدا من الخوارج فجاء رجل من المسلمين فسأل عثمان فقال يصلي بنا إمام فتنة <تصفيق> قال عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يفعل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءته وصل الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج بن يوسف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من فقيف كذاب ومبير أما الكذاب فكان المختار ابن أبي عبيد الثقف ادعى النبوة وأما المبير ومعناها المهلك لكثرة قتله للناس فالحجاج ابن يوسف الثقف هذا مع كثرة إهلاكه للناس وضلاله إلا أن الصحابة رضي الله عنهم قد صلوا خلفها هذا ما نستدل به على جواز الصلاة خلفها المبتدع لكن احذر من صلاة الجمعة خلفهم وذلك لأنك ستعرض سمعك لشبهاتهم فاجترب مجالسهم ما استطعت إلى ذلك سبيع وإذا لم تجد إلا مسجدا لهم وحضرتا فاشغل نفسك بالتسبيح وقراءة القرآن لأن هذا الذي يقولونه ليس ذكراً يستمع بل هو ضلال وفساد فلا تصغي بسمعك لهم اصغي سمع أو اشغل نفسك بالتسبيح والذكر وقراءة القرآن بحيث إنك لا تسمع ما يقولون حتى لا تعلق الشبهات في قلبك فتمرض وقبل ذلك احرص على أن تجد مسجداً سنيا فإذا لم تجد فافعل ما ذكرته لك والله أعلم ونكتفي بهذا القدر صلى لي ولكم التوفيق والسداد